ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير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 ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم, حسدا من عند أنفسهم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 وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون نَذِيد وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ذَٰلِكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ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 الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يقومون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم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 124. بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم 126. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتكلم بعملتهم قل إن هدى الله هو ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم بما لك من الله من ولي ولا نصير الذين اتيناهم الكتاب يسلونه حقه لا وتجي يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل انكروا نعمتي التي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 ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون